ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأ أخيه يجروه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي قال مين؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأذخي النافر رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تتخذ العجل سينالهم غضب من ربهم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 بعث وآمنوا إن ربكم بعث لغفور رحيم. وَلَمَّا سَكَتَ أَمُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ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 فَتُقَالَ رَبَّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ قَالَ رَبَّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ فهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولي فاغفر لنا وانحمنا وأنت خير الغافرين